ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اللي على الله الكذب إن الذين يفترؤن على الله الكذب لا يفلحون.